من أجمل العبادات وأجلها عند الله عز وجل وأفضلها في الموازين الصيام جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض مسافة وهو كبير بينه وبين النار تحجزه وهذه المسافة كما بين السماء والأرض بيوم في سبيل الله عز وجل كم بكى الصالحون؟, بك الصالحون قبل موتهم على أنهم فقدوا هذه اللذة؟ أي لذة؟ صيام في يوم صائف حار طويل النهار يصومونه لله عز وجل شدة جوع وشدة عطش ما الذي يمنعهم؟ الصيام تطوع ما الذي يجبرهم؟ ليس الأمر بفرض ما الذي يمنعهم أن يأكل أو يشربوا؟ إنه حب الله عز وجل يترك أحدهم؟ طعامه وشرابه وشهوته من أجل أي فضل هذا وأي حب ذاك عندما يترك الإنسان لذته ومتعته في هذه الدنيا من أجل من؟ من أجل خالقه جل وعلا والجزاء من جنس العمل لما علم بعض الصالحين أنه من مات وهو صائم وجبت له الجنة كانوا يكثرون من الصوم يرجون أن يقبضهم الله عز وجل وهم صائمين يوم من الأيام يوم من الأيام أحد الشباب كان ينتظر بعد صلاة العصر ينتظر الإفطار أهله عند الإفطار سألوا عنه وين فلان في غرفته اذهب يا فلان اطرق عليه الباب ليأتي سيحين وقت الفطور الآن فذهب أخوه يطرق عليه الباب والباب مغلق فرجع فقال يا أمي أخي لا يرد عليه ذهبوا إليه وكان مصليا كان ذاكرا لله كان عابدا لله عز وجل وكان صائما فلما ذهبوا إليه وفتحوا الباب عنوة وجدوه قد قبضه الله عز وجل وهو صائم ومن مات وهو صائم وجبت له الجنة كان قد وضع اللابتوب الكمبيوتر على رجليه كان يستخدم الكمبيوتر في وقت العصر وهو صائم فتحوا كمبيوتره لينظروا ما الذي ختم الله عز وجل له به فإذا به كان ينظر إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم برنامج صورناه قبل زمن وأخذ يتابعه ويعيش مع الحبيب وقبضه الله عز وجل وهو صائم إحدى الصالحات إحدى العابدات قبل وفاتها قالوا له لها اشربي ماء قالت لا أنا ثلاثين سنة أنتظر هذه اللحظة وقبضها الله وهي صائمة جاء في الأثر أن الرجل إذا كان في الجنة في الجنة على نهر من أنهارها وأنهار الجنة أنهار من ماء ولبن وعسل وخمر لذة للشاربين ما أحلاها من أنهار وما أجمله من مجلس وما أغلاها من لحظات يجلس الرجل عنده حريته لا هم ولا غم ولا نصب ولا وصب بل حتى العبادة لا يكلف بها يجلس على أنهار الجنان حتى النوم لا ينامه المنعم في تلك الجنان يجلس مع الحورية يستمتع معها والحورية الواحدة نصيفها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها هذه الحورية لو اطلعت على الأرض لاضاءت ما بين السماء والأرض جلس عندها مستمتعا معها فقالت له تلك الحورية قالت له أتعرف أتعرف يا فلان متى زوجني الله إياك تعرف متى صرت من نصيبي وصرت من نصيبك قال لا وما يدريني قالت إن الله عز وجل نظر إليك في يوم صائف في يوم من أيام الصيف الحارة طويل النهاره يوم نهار طويل وحره شديد وكنت فيه صائما صايم حر والنهار طويل متطوعا لله عز وجل يقول نظر الله إليك فرحمك وكتب لك الجنة وزوجني إياك القضية ليست صيام رمضان فقط بل القضية من عود نفسه على الصيام من من يجمع أهله على ثلاث أيام البيض كل شهر ثلاثة عشر؟ أربع عشرة؟ خمسة عشرة؟ يجمع أولاده وأهله في كل شهر عربي يصوم معهم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر من من يفعلها؟ من من يحرص على الاثنين والخميس؟ من من يصوم الأيام الفضيلة؟ من من يضاعف صومه بأن يفطر صائما؟ ومن فطر صائما فله مثل أجره لا ينقص من أجر الصائم شيئا ولهذا كان من دعاء النبي لمن أكل عنده قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة كان النبي يدعو لهم بهذا الدعاء أن يفطر عندهم الصائمون لأنها من أعظم الأجور أن تجمع الفقراء وغير الفقراء والصائمين فيفطروا من طعامك فتحوزوا على الأجر العظيم صيام التطوعي من أعظم الأعمال وأفضلها عند الخالق جل وعلا